بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجنا أمة وسطة مع فضيلة الشيخ عصام البشير هذا اللقاء الذي يتجدد بكم في هذا البرنامج والذي تناولنا فيه في الحلقات الماضية عن مفهوم الأمة وخصائصها نواصل اليوم معكم الحديث عن خصائص الأمة الوسطة مع شيخنا وأستاذنا أهلا بكم يا مرحبا, مرحبا. شكرا لهذه مرحبا. الحلقات الجميلة نواصل مرحبا. معك اليوم الحديث عن خصائص الأم الوسط ماذا لدينا اليوم في, خد... في... في خصيصة هذا اليوم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اليوم نتحدث عن مفهوم الوسطية هذا المفهوم الذي يدور حوله لغة كثير بين من يعتبر أن الوسطية نبت غريب على الأمة ومنهم من يرى أنها جاءت لتمييع الدين ولتطفي ثوبا من التسويق على هذا الواقع هذه الوسطية نود أن نستجلي مدلولها من خلال لغة العرب من خلال القرآن الكريم من خلال ورودها في السنة ثم نستجلي من بعد ذلك معالمها وضوابطها ثم نعمل على إسقاطها على واقعنا المعاصر مه. هذه قضية مهمة الوسط في لغة العرب يطلق في مقابل الطرف مه. والشاعر العربي يقول كانت هي الوسط المحمية فانفرقت بها الحوالث حتى أصبح الطرفة مه. فذكرها في مقابل الطرف وهي ترتكز على ثلاثة معاني أو ترد في ثلاثة سياقات مه. السياق الأول أن الوسطية بمعنى العدل. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة عدولا خيارا كما يقول البخاري قال أوسطهم أعدلهم طبعا هذه الكلمة وردت فوسطنا به جمعة ووردت من أوسط ما تطعمون أهليكم وقال أوسطهم وكذلك جعلناكم أمة وسط. فالمعنى الأول أن الوسطية بمعنى العدل المعنى الثاني أنها تشير إلى الخيرية والشرف والمنزل الرفيعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط العرب نسبه إشارة إلى فضله وشرفه ومقامه وتقلبك في الساجدين وكما قال أبو طالب حينما أراد أن يعقد خطبة النبي عليه الصلاة والسلام على أم المؤمنين خديجة فقال في خطبته الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم ومن ذرع إسماعيل وجعل لنا بيتا حراما وحرما آمنا وبيتا محجوجا وجعلنا الحكام على الناس أما بعد فإن محمد بن عبد الله بن أخي من لا يزن به فتى من قريش إلا رجح عليه شرفا ونسبا فضلا وكرما خلقا ونبلا وإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وعارية مسترجعة فإذا تأتي الوسطية كذلك بمعنى الخيرية المنزل الرفيع الشرف المعنى الثالث من معاني الوسطية أنها الفضيلة بين رذيلتين، أو أنها التوازن المحمود الذي يعصم الفرد من أن يقع بين طرفي الإفراط أو التفريط الغلو أو التقصير الإفراط أو التفريط الطغيان أو الإخسار الوكس أو الشطط وهذا له شواهد في القرآن الكريم الله تعالى يقول والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطعوا في الميزان الطغيان تجاوز الحد ألا تطعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقص ولا تخسروا الميزان إخسار الميزان نقص عنه وذاك زيادة عنه والميزان استقامة بين الطغيان والإخسار كذلك نجد في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافد بها وابتغي بين ذلك سبيلا بين المخافة وبين الجهر لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا بكر وهو يتلو وعمر وهو يتلو قال يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا يا عمر اخفض من صوتك شيئا فهي بين المخافة وبين الجهر والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فهذه البينية واضحة أشارت إليها الآيات وهي أيضا في كثير من القيم التي يتنازعها الإفراط والتفريط الشجاعة حدها الاعتدالي والوسطي أن تقدم حيث يتطلم الأمر إقداما وأن تحجم حيث يتطلب الأمر إحجاما إذا زادت عن حدها كانت تهورا وإن نقصت عن مقامها كانت جبنا وخورا وضعفا الكرم هذا وسط بين طرفين إذا زاد عن حده إسرافاً وتبذيراً إن نقص عن مقامه كان شحا وبخلاً فإذا ترد الوسطية بهذا المعنى العدل ترد بمعنى الخيرية وترد كذلك بمعنى الفضيلة بين رزيلتين أو الحسنة بين سيئتين والشيطان لا يبالي أن يأتي الإنسان إما من باب الزيادة إن وجد فيه همة وشدة بأس وإما أن يأتيه من باب النقصان إذا وجد فيه ضعفا وخمولا وفتورا وغير ذلك آه آه الله تعالى ذكر في صورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم من معاني الوسطية لأنه جاء جاءت الدعوة إلى طلبه مكتنف بالتحذير من أمرين من المغضوب عليهم ومن الضالين المغضوب عليهم صفة من علم الحق ولم يعمل به والضالين صفت من شرع من الدين ما لم يأذن به الله ولذلك كان هذا الأول الغضب كان وصل لليهود وهذا كان وصل للنصارى اليهود حملوا التوراة ثم لم يحملوها مثلهم كان كمثل الحمار يحمل أسفاراً والنصارى عبدوا الله على جهل شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله ولذلك قال الإمام سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى من كان عالما لا يعمل بعلمه له كفل من شبه اليهود ومن شرع من الدين ما لم يأذن به إلا ابتدع بدعة يتقرب بها إلى الله لم يأذن بها الشارع فله كفل مما كان عليه النصارى إذن هؤلاء فرطوا وأولئك أفرطوا ولذلك ندبنا أن نستهدي ربنا أن نطلب منه هداية الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه ولا أمته هنالك معاني كثيرة أيضا جاءت تدل على معنى الصراط الوسطية الحنيفية التي هي ملة إبراهيم عليه السلام الحنيفية ميل عن الباطل واستقامة على الحق وهذا لا يكون إلا عبر الاعتدال الميزان أشرنا أن الميزان الذي يشكل الاعتدال ما كان ميزانا وسطا بين الطغيان والإخسار كذلك الدعوة إلى الاستقامة القوام وكان بين ذلك قوامة وابتغ بين ذلك سبيلة كل هذه تدل على هذه النهي عن الغلو دعوة إلى التزام الوسطية يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم والغلو مثل الغلاء هناك غلاء في زيادة الأسعار وهنالك غلو في الزيادة على الحد المشروع بارتكاب الحد الممنوع فهذا أيضا الدعوة أن عن الغلو التزام بمسألة الوسطية هذا في سياق القرآن وذلك القرآن الكريم تحدث عن الوسطية في الشعائر ولا تكهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك السبيل تحدث عن الوسطية في الإنفاق والذين إذا أنفقوا لم, لم يسرفوا ولم يقتروا وكان, وكان بين ذلك قوامة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط تحدث أيضا في السلوك وقصد في مشك واغضض من, من صوتك, صوتك. تحدث عن وسطية الزمان حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر مه. ملأ الله قلوبهم وأجوافهم نارا تحدث عن وسطية المكان كما في قوله تعالى فوسطنا به جمعة أي أن الخيل التي غارت أغارت توسطت جمعا ففرقته وبعثرته فوجدنا هذه ألوان من ألوان الوسطية التي أشار إليها القرآن الكريم إذا الوسطية جاءت كمفردة بالاشتقاقاتها المختلفة فوسطنا أوسطهم من أوسط الوسطى وجاءت كذلك بمعاني الميزان والقوام والسبيل والحنيفية والاستقامة والعدل كلها تدل، والنهي عن الغلو، كلها تدل على أن الوسطية من الخصائص الكبرى التي يقوم عليها هذا الدين العظيم سواء كانت وسطية في عقائده، في شعائره، في شرائعه، في قيمه، في حضارته، في توازن بناء الإنسان وهذه هي الرؤية الكلية لمفهوم الوسطية شكرا لك الدكتور على هذه التجلية الجميلة لمفهوم الوسطية كأحد خصائص الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بأن خير الأمور أواصطها أيضا دليل على هذه الخيرية نستكمل حديثنا بعد هذا الفاصل فاصل ونواصل <تصفيق> عدنا إليكم مشاهدين الكرام مع فضيلة الشيخ دكتور عصام البشير وحديثنا اليوم عن أحد أهم خصائص الأمة خصيصة الوسطية وقد جل لنا في الجزء الأول من هذه الحلقة مفهوم الوسطية ودلالتها في القرآن الكريم نحن الآن بصدد شيخنا الكريم أن نتحدث عن الوسطية في دلالتها في السنة النبوية ومن خلال أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حب لو شرحت لنا شيء من هذا. نعم، أيضا في الحديث يتم التناول للوسطية بزوايا متعددة. زاوية أيضا النهي عن الغلو. ياكم الغلو في الدين إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يشير إلى هلاك من كان قبلنا بسبب هذا الغلو الذي تعدي وتجاوز للحد المشروع إلى الممنوع. في حديث آخر هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. والتنطع هو التشدد والتعمق في غير موضعه وكلمة هلك تحتمل أحد أمرين إما دعاء أن يهلك الله أهل التنطع ودعاءه مستجاب وهو يدل على الذم، وإما إخبار بأن عاقبة التنطع تكون هلاكا ودمارا وبوارا وكل التفسيرين يدلان على الذم. الحديث إن الدين متين فأوغل فيه برفق إن لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى قليل دائم خير من كثير منقطع اقتصاد في سنة كما يقول على خير من اجتهاد في بدعة عليكم من العمل بما تطيقون إن الله لا يمل حتى تملوا كانت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم تشد نفسها على سارية عمود من أعمدة المسجد بحب إذا غلبها النعاس وفترت شدها ذلك الحبل فاستيقظت للعبادة فقال عليكم من العمل بما تطيقون إن الله لا يمل حتى تمل الله تعالى لا يريد منك جسدا أو بدنا معذباً إنما صلوا وقت نشاطكم يعني الحيوية حتى يستشعر الإنسان معاني الصلاة ويقيمها على, على الوجه الأجمل المأمور به شرعا مظهر آخر أو زاوية أخرى الذين امتنعوا عن النوم وامتنع بعضهم عن الصوم وامتنع بعضهم عن الزواج وامتنع بعضهم عن أكل اللحم قال إني أصوم وأفطر أصلي وأنام أتزوج النساء أأكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني فهذه أيضا إشارة أفتان أنت يا معاذ من أما الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة يعني الشاب اليوم إذا أراد أن يأخذ نفسه بالعزيمة وهو فرد لا هو حر في ذلك يصلي من الليل ما شاء ولكن حينما يأتي لي الناس في المسجد المسجد في أحيانا مريض السكر في كبير السن في المريض في العاجز في من لديه ارتباطات فيراعي هذا لا يأخذ الناس على عزيمته ولكن يأخذهم على ضعفهم لذلك قال من أما الناس فليخفف ثم ذكر جملة من الأعذار على سبيل المثال وليس الحصر فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة صحيح. ويقول إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف في القراءة خشية وجد أمه عليه صحيح. فهذا دليل على مراعاة ال... فهذه أيضا جملة من النصوص تؤكد الحرص على... والأمر أيضا بالتيسير هو دعوة للتحقق بهذه الوسطية الشرى ولا تعسرة بالشرى ولا تنفرة. التيسير في الدعوة والتبشير التيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة كما يقول شيخنا الشيخ يوسف القرضاوي. فيعني هذا أيضا الرفق يعني إن الله يحب الرفق في ال الأمر كله إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف إن الله لم يبعثني متعنتا معنّتا أو متعنتا وإنما بعثني معلما ميسرا كلها تؤكد أيضا على الحاجة والدعوة والتلبس بهذه الوسطية وكان السلف أيضا يؤكدون هذا المعنى في سياقات كثيرة كما يقول الحسن البصري ضاع هذا الدين بين الغالي فيه والجافي عنه مم. الذي يجف عنه بالتقصير والذي يغل عنه بالزيادة مبالغة. ومن سمات الغلو أنه ينقطع بصاحبه لأن نفسه قصير لكن حتى شيخ يوسف لديه أرجوزة عن الأصوليين في في على لسان الإعلام الإعلام العربي الذي يحاول أن يشوه الأصولية الإسلامية فهو على لسان هؤلاء يرفضون تصنيف الناس على أساس هذا مغالي وهذا معتدل فيقول واحذر من التفريق والتصنيف ما بين داعي الرفق والعنيف فكل هؤلاء في الهوى سوا، من لم يمارس عنفه فقد نوى لكن أهل الاعتدال أخطروا لأنهم على الطريق أصبروا هم يربحون جولة فجولة وبعد ذاك يبلعون الدولة يعني دائما الاعتدال نفسه طويل والعنف نفسه والغلو نفسه قصير بعض الناس الذين أرادوا أن يأخذوا الإصلاح عن طريق العنف وتوجهوا نحو الاغتيالات لم تحقق شيئا في الإصلاح يعني الذي اغتال السادات الذي جاء بعده أسوأ وألعى منه لأن التغيير ليس بي... ولكن حينما تقوم ثورة سلمية تأخذ هذا النهج السلمي الذي تسوق معه أطياف الشعب بكل مكوناته ورموزه وشخوصه وتعمل على هذه الثورة السلمية البيضاء التي تبحث عن العزة والكرامة لا تحاول فقط أن تزيل رأس الطغيان والاستبداد وإنما تعمل على تفكيك بنية الاستبداد والفساد في مفاصيله ولذلك تجدها دائما أعمق أثرا وأبعد غورا وتحقق من التأثير ما لا يحققه الغلو أو العنف فالعنف قصير دائما فهذه كلها شواهد تؤكد على أن الوسطية والاعتدال ليست نبتا غريبا وليست بدعة محدثة وإنما هي أصل أصيل في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هي خصيصة من خصائص هذا الدين فهي أيضا ضرورة من ضرورات الواقع الواقع الإنساني لأن العالم أيضا اليوم إذا تركنا الجانب الإسلامي وذهبنا إلى العالم الإنساني أيضا تجد الواقع بين الإفراط والتفريط فهي أيضا ضرورة إنسانية وإذا تأملت واقع الأمة الإسلامية في كل جانب من الجوانب تجد الترنح بين هذا وهذا إذا أردت أن تتأمل في واقع الشباب إما شباب غدا إلى التكفير والتفجير كفر ثم فجر أو إلى التخدير والتدمير شباب وقع في الانحلال الخلقي والتفسخ والتميع فانحرف عن دينه وأصبح أسرى لشهواته وملذاته الحز الحسية أصبح مخدرا تخديرا يورثه إلى التدمير وذاك أصبح يكفر وانتهى به التكفير إلى التفجير فضعنا بين هذا وذاك طيب إذا أردنا أن نلخص هذا المعنى للوسطية في كلمات جامعات ما هو مفهوم الوسطية الذي هو من خصائص هذه الأمة نقول نقصد بالوسطية أن نقدم الإسلام منهجاً مرتبطاً بالزمان والمكان والإنسان موصولاً بالواقع، مشروحاً بلغة العصر جامعاً بين النقل الصحيح والعقل الصريح منفتحاً على الاجتهاد والتجديد لا على الجمود والتقليد مستلهماً للماضي، معايشاً للحاضر، مستشرفاً للمستقبل ميسراً في الفتوى مبشراً في الدعوة محافظًا في الأهداف والغايات متطوراً في الوسائل والآليات ثابتا في الأصول والكليات مرناً في الفروع والجزئيات مرحباً بكل قديم نافع ومنتفعاً بكل جديد صالح منفتحا على الحضارات بكل ذوبان مراعياً الخصوصية بلا انغلاق ملتمساً الحكمة من أي وعاء خرجت يعمل على تعزيز المشترك الإنساني والديني والحضاري مرتبطا بالأصل ومتصلا بالعصر هذا هو ال ال هذه هي الخلاصة الجامعة لما يمكن أن نعرف به هذه الوسطية أنها منهج لا يحلق في مثالات الكمال وإن كان ينشد الكمال لكنه يتحرك من إطار الواقع الموجود ويرنو إلى المثال المنشود فيقدم هذا المنهج عبر الزمان عبر المكان ومشروحا بلغة العصر ويزاوج بين استلهام الماضي ومعايشة الحاضر واستشراف المستقبل هذه هي المعادلة المفقودة اليوم يعيش عصره ويتصل بأصله ومن الناس من انكفأ بالأصل عن العصر ومن الناس من انقطع بالعصر عن الأصل فمعادلة الوسطية أنها ارتباط بالأصل واتصال بالعصر جميل شكرا لكم دكتورنا العزيز على هذه الفاضة وعلى تجلية هذا المفهوم ولعلنا إن شاء الله في قادم حلقاتنا نتبحر أكثر في دلالات هذا المصطلح وهذه الخصيصة ذل لي أن نلقاكم إن شاء الله مشاهدين الكرام في حلقاتنا القادمة بإذن الله حتى نبحث في دلالات خصيصة الوسطية كل الشكر للدكتور الفاضل دكتور عصام البشير على هذا يعني الإضاحة وعلى هذه الإفاضة ونلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة تحياتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته